كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع أبي عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى والكلام عن سفيان يطول لكنني سأجعل يعني هذه الحلقة هي آخر الحلقات في ترجمة سفيان رحمه الله تعالى أركان أي ترجمة ينظر المترجم إلى أحوال المترجم له من جهة اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه ثم من جهة أحواله وطلبه للعلم وهناك عنوان دائم في كل تراجم الأئمة يقول مثلا اسمه كنيته تلاميذه شيوخه ثم يقول محنته فعنوان المحنة عنوان ثابت في كل تراجم الأئمة الربانيين والمحنة لازمة لبني آدم لا ينفك إنسان عن محنة أبدا قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد أي في معاناه ومشقة ومحنة سفيان رحمه الله كانت محنة فريدة وهي أنه كان دائم الهروب من الأئمة والأمراء هذه كانت محنة سفيان رحمه الله تعالى أراد الخليفة أن يقربه فهرب وكان سفيان سيء الرأي في كل من يقترب من الأمراء بل كان يقول إذا رأيت العالم على باب الأمير فاعلم أنه لص هذا كان رأي سفيان رحمه الله وهو رأي جماعة أيضا من أهل العلم وأهل العلم في هذه المسألة فريقان فريق يرى ضرورة أن يقترب أهل العلم من أصحاب القرار ليه؟ لأنهم إذا تركوا هذا المكان دخل الفسقة والفجرة ويعني كان لهم تأثير على القرار الذي يعم الأمة كلها يعني السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم القيامة أولهم الإمام العادل يعني اختلفت الروايات في ترتيب من يأتي بعد ذلك لكن لم تختلف الروايات ولا طرق الحديث في ذكر الإمام العادل على رأس هؤلاء السبعة ليه لأن الإمام كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي يعني إذا اتخذ قرارا وكان قرارا جائرا اتعب ملايين الخلق وقال فإذا اخترب أهل العلم وكان الأمير يقرب العلماء وكان يتق الله عز وجل ويخشاه فإنه لن يتخذ قرارا إلا إذا سأل هل هو مشروع أم لا فالعلماء الذين قالوا بأن الاخترب من الأمراء منفعة ومشروع طائفة كبيرة من أهل العلم منهم مالك ومنهم الشافعي وغيرهم والذين قالوا تجنبوا على رأسهم سفيان بن سعيد الثوري وعبد الله ابن المبارك وطائفة أخرى من أهل العلم وطبعا ضابط المسألة في هنا هو طاقة الذي يقترب يعني سفيان الثوري لماذا كان أهرب برغم أن أمير المؤمنين آنذاك رمى له الخاتم وقال له اقضي الناس بالكتاب والسنة ومع ذلك هرب سفيان واشتد هربه حتى نذر الخليفة أن من ظفر به فله عشرة آلاف درهم فجعل الناس كما يقول أبو أحمد الزبير كنا في مسجد الخيف ومنادي السلطان ينادي كان هو مع سفيان يعني في مسجد الخيف ومنادي السلطان ينادي من ظفر بسفيان فله عشرة آلاف فخرج سفيان هاربا حتى خرج من الكوفة إلى البصرة وخرج من البصرة إلى اليمن خرج إلى البصرة وكان حارسا على بستان فمر به رجلان فطلب منه تمرا ف المهم جلس سفيان مع هؤلاء مع هذين وجلس يتكلمان فقال أحدهما لسفيان على سبيل المنادمة أيهما أحلى رطب الكوفة أم رطب البصرة طبعا سفيان كوفي وهو الآن في البصرة ويعمل حارسا على بستان كل هذا يهرب من الخليف حتى لا يظفر به فقال له الرجل رطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة فقال أما رطب البصرة فما ذقتها وهو طبعا حارس على بستان في البصرة فقال هذا الرجل لصاحبه ما أكذبه إن الكلاب يأكلون الرطب في البصرة يعني لكثرة الرطب فكيف لم يذقها فقال الرجل لصاحبه أحلف لك هذا سفيان الثوري يعني أنما عرفه من ورعه قال هذا سفيان الثوري هلما بنا إلى الخليفة لنظفر بالعشرة آلاف سمع سفيان هذا فترك البستان واشتد هاربا ولا يزال هاربا حتى وصل إلى اليمن فلما وصل إلى اليمن كان تلفت خائف يتلفت فالناس أو الشرطة ظنوا أنه لص من كثرة تلفته فقبضوا عليه وأخذوه إلى, إلى الوالي آنذاك وكان الوالي هذا أحد الأجود الكبار وهو معن ابن زائدة فالمهم لما دخل سفيان على معن ابن زائدة قال ما اسمك قال اسمي عبد الله ابن عبد الرحمن وهو صادق عبد الله ابن عبد الرحمن يعني أنت لو قلت أنا اسمي عبد الله ابن آدم ماشي وآدم أبونا جميعا فهو لم يكذب قال عبد الله بن عبد الرحمن فمعنى ابن زائدة قال للجماعة اللي معاه خرجوا فلما خرجوا وخلى به قال نشدتك الله لما انتسبت يعني انسب نفسك من أنت قال أنا سفيان قال أنت ابن سعيد بن مسروق الثوري قال نعم قال أنت طلبة الخليفة يعني أنت الخليفة بضعر عليك وتبعا دوالي من الولاد المفروض أول ما يقبض عليه يمسكه على طول يرحله ولكنه قال له معنى ابن زائدة قال له خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها ومضى سفيان الثوري رحمه الله في يوم من الأيام كان الخليفة كان جالسا وكان معه مجموعة من الناس وجاء ذكر سفيان فقال لماذا يهرب منا أبو عبد الله فعرف ان في واحد من الجلوس من أصحاب سفيان فحمله رسالة قال كل أبي عبد الله يأتي وليحكم في الناس بالكتاب والسنة مش عايز أكثر من كده فجاء الرجل فقال لسفيان لماذا تشتد هاربا من الخليفة وهو يقول كذا وكذا يعني اقض في الناس بكتابة والسنة فقال له يا ناعس يا ناعس يعني يا مغفل يعني قال أنا لا أخشى إهانتهم ولكن أخشى معروفهم فلا أرى منكرهم منكرا هذا هو الذي جعل سفيان الثوري يشتد ويترك الكوفة بل يعني يشتد هاربا في كل مكان كان يخشى اكرامهم ليه؟ لأن الإحسان يكسر المرء ويقضي على اعتراضه لا يستطيع أن يقول هذا منكر وهذا منكر يعني ابن أبي ذئب مثلا محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب كان من أئمة المدينة وهو من أقران مالك وكان مالك قريبا من السلطان بخلاف ابن أبي ذئب ما كان قريبا ابن أبي ذئب لبعده عن الأمراء كان قوالا بالحق لدرجة أن الإمام أحمد ابن حنبل لما سئل عن مالك وابن أبي ذئب قال ابن أبي ذئب أقول بالحق من مالك أقول بالحق من مالك يعني أنه يجهر بكلمة الحق ليه مش مكسور مش مكسور بسبب الإيه بسبب الإحسان وبسبب العطيات والكلام ده الإنسان هذا يقضي تقريبا على اعتراضه ويجعل عباراته دائما لينة بل قد يتكلم بكلام بعيد عن محل الحوار وذلك كله بسبب الاحسان ابن أبي ذئب كان يدخل على ابي جعفر المنصور ويقول اتق الله فإنك ما جئت إلى هنا إلا بسيوف المهاجرين والأنصار وابنائهم يموتون جوعا على بابك يقول الإمام أحمد بن حنبل وأبو جعفر أبو جعفر يعني أبو جعفر كان رجلا شديدا جدا ومع ذلك يقول له ابن أبي ذئب مثل هذا الكلام فأيب إذن في الفيصل في المسألة من كان يخشى على نفسه أنه إذا اقترب لا يستطيع أن يقول الحق فالبعد في حقه هو الواجب وأما من كان آمنا لا يؤثر فيه مثل هذا فقربه أيضا مشروع بل قد يجب لا سيما إذا علمنا كما قلت في مقدمة الكلام أن الإمامة،, الإمامة العادل كرأس العين إذا تكدرت تكدرت السواقي فدي كانت محن سفيان الثوري لدرجة أنه ظل فترة طويلة هاربا وكلمه الأوزاعي في مثل هذا وقال له إنك يعني تضاهي أهل البدع بمثل هذا حتى لينه يعني الأوزاعي ظل يحاور سفيان الثوري حتى لينه رأي سفيان في المسألة وفي أواخر حياة سفيان لقي الأمير لقي الأمير ولم يلبس سفيان رحمة الله عليه بعد ذلك قليلا حتى مات فيعني يعني كل إنسان في الدنيا له محنة ومحنته على قدره محنة كل إنسان تكون على قدره لكن لأن يبتل المرء في الله عز وجل أشرف له وأخير له من أن يبتلى في الدنيا يعني أهل الدنيا لا ينفكون من بلاء يعني العوام يقول لك المؤمن مصاب ما الكافر مصاب أيضا والمبتدع مصاب كل إنسان في الدنيا له محنة وله مشكلة لكن الفرق بين الذين يبتلون في الله عز وجل وأن الذين يبتلون في الدنيا على قدر الفرق, على قدر الفرق الكبير بين المبتلى فيه فإن البلاء في الله تبارك وتعالى شرف إن المرأة إذا ابتلي في دين الله تبارك وتعالى بسبب تمسكه على منهجه أو على دينه فإن هذا أشرف له وأرفع لدرجته كما قال صلى الله عليه وسلم يبتل المرء على قدر دينه في كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى إنه لا يمشي على الأرض وما عليه خطية وهذا البلاء أيضا من فوائده أنه يقوي القلب، ولذلك جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه البلاء فيه تبارك وتعالى، إنما يكون من نصيب أوليائه. فترى أضعف الناس قلوبا هم أهل الطرف، لا يحيى القلب إلا في العواصف والمحن. يقوى القلب. عشان كده يعني في هناك ظاهرة إن الأبناء الذين نشأوا في بيئات ملتزمة هم أقل التزاما من الذين نشأوا في بيئات مخالفة تلاقي الواحد مثلا منا تراه متسننا حريصا على السنة وأبناؤه لما خرجوا وشبوا ما عرفوا إلا الالتزام رأوا والدا ملتزما واما ملتزمه لا ترى هؤلاء الأولاد عادة يعني كآبائهم في الالتزام الأبناء الذين يعيشون في بيئات مخالفة هم أكثر تمسكا بالدين من الأبناء الذين عاشوا في البيئات الملتزمه السبب ذلك كما قلت عافية القلب تكون في المقاومة كلما قاوم المرء كلما قوي قلبه سفيان رحمة الله عليه كان من الذين تكلمون بالحكمة وله كلام كثير جدا جيد وعاطر أقف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت في الحلقة الماضية ذكرت بعض كلام سفيان فأنا أذكر اليوم كلمة لسفيان طارت كل مطار وانتشرت في الكتب وما من رجل تكلم في البدعه مثلا أو في المعصية إلا ذكر كلام سفيان رحمه الله عليه. كان سفيان يقول: المعصية، قال، البذعة أحب إلى إبليس من المعصية. البذعة أحب إلى إبليس من المعصية. ذلك أن المعصية يتاب منها، أما البدعه فلا يتاب منها. وابى الله عز وجل أن يقبل عمل مبتدع أو عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته هذه الكلمة كما قلت طارت كل مطار وهي كلمة صحيحة تؤيدها كثير من نصوص الشريعة سواء كان في القرآن المجيد أو كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البدعة أحب إلى ابليس من المعصية لي لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدع انظر إلى قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو لا تطغو فذكر تبارك وتعالى الاستقامة ثم ذكر أسباب الانحراف عن هذه الاستقامة عن طريق الاستقامة فاستقم كما أمرت الاستقامة طريق طويل لاحب مستقيم طيب وهو ماشي على الطريق المستقيم إلى الله عز وجل بينحرف يمنة أو ينحرف يسرا يسارا إما يمينا وإما يسارا الطريق المستقيم هو بينحرف كده به بالذنب بالمعصية ولذلك قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من تاب معك إنما يتاب من المعصية فالعبد يفارق الاستقامة بالمعصية فإذا تاب رجع إلى طريق الاستقامة مرة أخرى ومضى ويفارق طريق الاستقامة بالبدعه ولذلك قال تعالى ولا تطغو الطغيان هو مجاوزة الحد يبقى عندنا تفريط وافراط تفريط بالذنب والافراط بالبدعه الإنسان العاصي يعلم أنه عاصي لا سيما إذا كان مرتكبا لكبيره لا أظن الذي يقتل يعلم أن القتل حلال أو الذي يزني أو الذي يعق والديه أو الذي يفعل أي شيء من المنكرات ما أظن أنه يجهل أن هذا من الحرام ولذلك يمكن أن يرجع هناك أصحاب الذنوب الكبيرة يرجعون إلى الله تبارك وتعالى زرافات وحدانا يعني في الفترة الأخيرة رجع الوف الخلق رجع الوف الخلق يرجعون مثل إلي أو إلى غيري من أهل العلم وطلبته يقولون نحن فعلنا كذا وكذا فإذا وعظته تأثر وشوف حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم أيضا عن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ابليس إذا أصبح إبليس بث سراياه إلى بني آدم وأمرهم أن يفتنوا بني آدم في حديث جابر في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن ابليس يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم فأعظم فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة كل واحد من هؤلاء الأباليس أو الشياطين يأخذ طريقه إلى بني آدم في حديث أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه يقول بعدما يعني إذا أرسل سراياه في الصباح إلى بني آدم يقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج فيأتي واحد فيقول له ما تركته حتى عق والديه يقول له يوشك أن يبر ويقول الآخر ما تركته حتى طلق. يقول له يوشك أن يتزوج فيقول الاخر ما تركته حتى أشرك فيقول له نعم انت انت انت يقول ما تركته حتى زنى يقول له نعم انت انت انت في حديث جابر ابن عبد الله الانصاري يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا أي جنس من اجناس المعاصي يقول له لم تفعل شيئا ويقول الاخر ما تركته حتى فعل كذا وكذا يقول لم تفعل شيئا حتى يأتي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيقوم حينئذ فيلتزمه أي يحتضنه ويقبله ويلبسه التاج ويقول له نعم أنت أنت أنت طبعا يعني قد يبدو لبعض المستمعين أن هناك تناقضا بين حديث أبي موسى وبين حديث جابل ليه لأنه في حديث أبي موسى يقول ما تركته حتى طلق يقول له يشك أن يتزوج يعني كأنه لم يكترث بالطلاق بخلاف حديث جابر لما قال له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال نعم أنت أنت أنت يبقى هو هنا يعني جعل الطلاق هو قمة العمل وقمة الفساد أما في حديث أبي موسى فلما قال ما تركتوه حتى طلق قال يوشك أن يتزوج طبعا المسألة دي مرتبطة بيه هذه المسألة ترتبط بتأثير المعصية على ابن آدم تأثير المعصية على ابن آدم يعني ممكن إنسان يطلق فتتشرد من ورائه الأسرة بالكامل وفي انسان بيطلق ويحفظ الله عز وجل ذريته يكون في نوع من التواصل بينه وبين المرأة التي طلقها في احترام متبادل خلاص احنا لم نستطع أن نحيا مع بعض خلاص القلوب الأرواح جنود مجندة ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف يعني ممكن تكون المراه امرأة فاضلة دينها خيره والرجل فاضل دينة خير بس أرواحهما لم تلتقي هو ما يحبهاش تحبوش تحبوش خلاص حدث الطلاق يبقى في احترام متبادل احنا بنا أولاد يبقى الأولاد هؤلاء لابد أن يشاءوا نشأة صالحة نشأة طيبة لكن إذا لم يكن هناك احترام متبادل المرأة متجرئة قليلة الأدب الرجل المتجرئ قليل الأدب المرأة حريص على تشويه صورة الرجل الرجل حريص على تشويه صورة المرأة هو ده الفساد حينئذ يقال ان الطلاق في هذه المسألة مشكلة فعلا يتمزق الأولاد بين مذهب الأم وبين مذهب الرجل يبقى حينئذ الطلاق مفسد في هذه الحالة فيقال له نعم أنت أنت, أنت لكن كما قلت في طلاق ما يكونش فيه مشكله بالنسبه للطلاق كما قلت في احترام متبادل الأم لا تذم في الـ في, الـ في والد الاولاد وكذلك الوالد لا يذم في ام الاولاد الدنيا ماشي يبقى اذا الاجناس المعاصي على حسب تاثيرها في العبد في اجناس المعاصي يبقى اذا لا تناقض بينهما لا لكن نفهم من هذا أن العبد قد يعصي الله عز وجل ثم يتوب أظن طبعا يعني كلكم إن شاء الله تعالى تذكرون حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث الرجل الذي قتل تسعة تسعين نفسا يعني رجل سفاحه ما ترك يعني معصية إلا فعلها يقتل تسعة تسعين في بلد حتى أنه لما أراد أن يتوب ذهب إلى الراهب لكنه كان راهبا جاهلا قال له إني قتلت تسعة وتسعين نفسا قال له لا قتله فأكمل به المئة ثم ذهب إلى راهب بن عالم فقال إني قتلت مئة نفس ألي توبة قال نعم ومن يحجب عن باب التوبة أخرج الأرض كذا وكذا إلى آخر الحديث مع أن القتل من أعظم الجرائم يعني في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء أول ديوان ينشر يوم القيامة ديوان الدماء يأتي المقتول ورأسه على يده على كفه وهو آخذ بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني فالقتل من أعظم الجرائم ومع ذلك تيب على هذا الرجل تيب عليه أوه. يعني إذن إبليس لو الرجل ده فضل مثلا مات سنه ستين سنة ولا سبعين سنة وظل يقتل يمارس مهلة القتل دي أربعين خمسين سنة فلما أراد أن يتوب ونأى بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها تاب الله عليه عمل إبليس راح في الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يعمل الزمن الطويلة او ان الرجل لا يعمل الزمن الطويلة بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فالعبد قد يعص الله عز وجل الزمن الطويل ثم يتوب الله عليه بعمل إبليس راع على الأرض انتهى كأنه ما عمل مع العبد شيئا يبقى اذا المعصية يتاب منها لا سيما إذا كانت المعصية يعني مبعث الشهوة قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إذا كانت المعصية من الشهوة فرج له أما إذا كانت من الكبر فلا ثم قال وانظر إلى معصية آدم عليه السلام كانت من الشهوة فلما تاب تاب الله عليه بخلاف إبليس كانت معصيته بسبب الكبر فصار في النار خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج منها يبقى إذن كلام سفيان البدعة أحب إلى ابليس من المعصية ذلك أن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة المبتدع يظن بدعته دينا فلا يتوب منها واعتبر بحال الجهم بن صفوان الذي أسس مذهب الجهمية وعفوا الجعد بن درهم الذي أسس مذهب الجهمية وذا الجهم بن صفوان فقعد القواعد لهذا المذهب لكن الجعد بن درهم هو أول من نفى الصفات صفات الله تبارك وتعالى وقال كلاما خلفا قتل بسببه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فلما قال هذا أنكر عليه أهل العلم جميعا وطلبه خالد ابن عبد الله القسري وكان واليا على العراق أنا ذاك طلبه حتى ظفر به وسجنه حتى كان يوم أضحى والقصة دي بعض العلماء ينكرها كالذهبي لكنها أتت من طرق متباينة تدل على أن لها اصلا صح يعني ليس هناك اسناد صحيح خالص ولكن هناك أسانيد أسانيد يعني فيها ضعف إذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أحدثت قوة ويعني تدل على أن القصة أصلا فخالد بن عبدالله القسري حبس الجعد بن درهم في السجن يعني إلى أن جاء يوم عيد الأضحى فخطب العيد وأتى بالجعد بن درهم مقيدا وكان تحت المنبر ثم ختم خالد خطبته بقوله أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ونزل فذبحه في أصل المنبر الشاهد لماذا أصر الجعد بن درهم على البدعة مع أنه كان يستطيع أن يقول أنا تبت إذا كان الله عز وجل رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كان غير معتقد لها لينجو إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا إذن المؤاخذه أن ينشرح الصدر للكفر لكن من اكره على قول أو على فعل وقلب يناف الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا شيء عليه وواقعة عمار بن ياسر أيضا جاءت من طرق يعني مختلفة تدل على أن الحديث قوي لما يعني المشركون عذبوا عمار بن ياسر وعمار بن ياسر كان ضعيف البنية لم يتحمل هذا العذاب من قريش فقالوا له سب محمدا قل هو شاعر هو كاهن هو مجنون فقال عمار هو شاعر هو كاهن هو مجنون فتركوه فلما برد جلده ندم يقول هذا الكلام في من كان سببا في إخراجه من الظلمات إلى النور جعل يؤنب نفسه ثم حسم المسألة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ما يعتلج في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمار كيف تجد قلبك قال يا رسول الله اجده مطمئنا بالإيمان قال يا عمار إن عادوا فعد إن عادوا فعد ونزلت الآية بسبب هذه الواقعة إلا من أكلها. وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا كان رخص للعبد أن يقول كلمة الكفر إذا كانت نجاته في ذلك مع طمئنان قلبه بالإيمان طيب ازاي الجعد بن درهم ده صبر على الذبح ولم يترك قوله لأنه اعتقد بدعته ديلا كأهل الإيمان الهم على, على, على الصراط المستقيم يفضل أحدهم أن يقتل ولا يترك الإيمان ولا يترك المنهج كذلك أهل البدعة يرون البدعة دينا فلذلك لا يتركونها ويقاتلون دونها قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فالذي يحسب أنه يحسن صنعا كيف يترك ما يظن أنه يحسن فيه عشان كده كانت البدعة أمرا خطيرا جدا وإذا كانت الأمر كذلك وكانت البدعة بهذه المثابة وجب على من يريد النجاة أن يتجنب البدعة جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته كما في حديث جابر إن كل بدعة ضلالة وفي بعض الروايات وكل ضلالة في النار وحديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذا كثيرا في خطبه وحديث عائشة في الصحيحين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فنأتي على قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فهذه جملة كما يقول أهل العلم هي جملة موجبة كلية يعني إيه موجبة؟ موجبة يعني لم يسبقها نافل كلية مصدره بلفظ كل أو بكلمة كل التي تفيد العموم من أقوى صيغ العموم لفظة كل فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لا يجوز لأحد قط أن يقول لا بل هناك بدعة حسنة لان في بعض الناس يقول إن في بدعه حسنة لا مفيش حاجة اسمها بدعه حسنة بعد هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لأحد قط أن يسلب عموم هذه هذه الكلمة أو عموم هذا الحديث فإن الذي يقول بالبدعة الحسنة أقرب إلى مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم من تأويل هذا الحديث لان لما يقول كل بدعة ضلالة فإذا قال رجل هناك بدعة حسنة كأنما يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا يا رسول الله ليس كل بدعة الضلالة بدليل أن في بدعة حسنة الذين قالوا بالبدعة الحسنة خصصوا عموم هذا الحديث بعدة أدلة الدليل الأول قول عمر في صعي البخاري لما جمع الناس على أبي بن كعب في صلاه التراويح ونظر إليهم وهم يصلون وهم مجتمعون وقد اسرج في المسجد قال نعمه البدعه هي فقال لك ادي عمر بن الخطاب اهو بيقول نعمه البدعه اذا هنا نعمه البدعه يعني بدعه الحسنه بدعه جيده بدعه مدحها عمر ابن الخطاب بقوله نعمه البدعه هي قال لك الحديث ده يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فإحنا بنقول تخصيص العموم الوارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصاحب فيه اختلاف بين أهل العلم منهم من يقول قول الصاحب لا يخصص ومنهم من يقول إنه يخصص أنا لن أدخل في الخلاف الأصولي في هذه المسألة حتى لا أفرع الكلام لكن نرجع فنقول أي بدعه قصدها عمر رضي الله عنه أهي بدعة صلاة التراويح؟ الجواب لا لأنه في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يومين أو ثلاثة فاجتمع الناس في اليوم الثالث أو الرابع فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لهم بعد ذلك إني علمت مكانكم عارف أنكم منتظرين وأنكم اجتمعتم لاصلي بكم لكنني خشيت أن تفرض عليكم يبقى الذي صلى صلاة التراويح وشرعها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أين موضع البدعة في قول عمر رضي الله عنه موضع البدعة في قول عمر هو أنه جمع المسلمين على إمام واحد طيلة الشهر هذا لم يفعله أبو بكر رضي الله عنه أول من فعل هذا هو عمر ابن الخطاب فعندما يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي فالمقصود هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية لأن البدعة هي كل عمل مبتدع مبتدا على غير مثال سابق يعني إذا الواحد عمل عملا لم يسبقه أحد إليه يقال هذا مبتدع أو مبدع والناس حتى في, الـ في, الـ في الامثال العاديه يقول لك إيه البدع ده البدع ده يعني أنت أتيت بشيء ما فعله أحد قبلك فالبدعة أصلها فعل شيء على غير مثال سابق قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سابق وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل لست أول رسول إنما سبقني رسل آخرون أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم يبقى أصل البدعة هي كل عمل مبتدا على غير مثال سابق ده معنى البدعة فلما قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي إنما يقصد الهيئة ولا يقصد الأصل أنه جمعهم لأول مرة على إمام واحد وطيلة الشهر إذا عمر عندما قال نعمة البدعة هي ليس المقصود البدعة الشرعية إنما المقصود البدعة اللغوية فهذا خارج عن, عن محل النزاع ويظل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كما هو عام في كل البدع.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 إذا سن سنة حسنة أي فعل شيئا مبتدعا يبقى معناها إذا ابتدع بدعه حسنة فوضعوا كلمة البدعة مكان كلمة السنة وقال لك ليس هناك فرق كبير أو فرق ظاهر إلا من حيث اللفظ فنقول أهل العلم لهم قاعدة تقول السياق من المقيدات هذا الحديث له سياق السياق قال جرير رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم جماعه مجتاب النمار مجتاب النمار النمار ده نوع من اللباس يعني قم على القماش يعني اوروه ولبسوه كده قوروا هذا القماش ولبسوه من قله الثياب فلما راهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما يراه من الفاقه التي ظهرت عليهم فامر بلالا فاذن فاقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال ليتصدق أحدكم من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فأتى رجل من الأنصار بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت فوضع الصرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس كل واحد ذهب إلى بيته وأتى بما تيسر هذا أتى بطعام وهذا أتى بلباس حتى صار كومان كوم من ثياب وكوم آخر من طعام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا تهلل وجهه كأنه مذهب كأنه زي الذهب يلمع من السرور والفرح وقال من سن في الاسلام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 وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا للانصاري لم يسن الصدقة إنما هو أول من أتى بشيء فتتابع الناس لما رأوه فعل ذلك فهو أول من فعل كأنما ابتدع ذلك ابتدع الفعل بمعنى هو أول من فعل ولم يسبقه أحد إلى هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من سن في الإسلام سنة حسنة ليس المقصود أنه ابتدع شيئا لم يسبق إليه فإن هذا مذموم إنما هذا احيا شيئا زي ما يكون مثلا إنسان في بلد من البلدان وسن سنة اللحية مثلا التحى ترك لحيته وجعل يقول للناس أحكام عفاء اللحية وأن عفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية حرام وأنه لا يجوز المسلم أن يفعل ذلك استمع الناس اليه وانفتحت قلوبهم لدعوته وإلتح الناس فيقال فلان هو الذي احيا اللحيه في البلد يعني اخترعها يعني ولا كانت سنه اماتها الناس فاحياها فكل من احيا سنه في بلد ينسب الاحياء اليه لا يقال انه ابتدع بمعنى فعل شيئا لم يسبقه احد مشكلة المبتدع أنه يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أي إنسان يأتي بأية بدعه نسأله ثلاثة أسئلة السؤال الأول هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل أو أذن به أو تتابع الصحابة عليه إن قال نعم نقول له أين الدليل إن قال لا نقول له طيب هذا الذي فعلته وتريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل أهو خير أم شر قطعا سيقول هو خير نسأله طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ سيقول لا هل النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل الدين سيقول لا نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة إلا أمرتكم به وما من شيء يباعدكم من الله يباعدكم من الجنة يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه ورأى أبو ذر رضي الله عنه طائرا يطير في السماء فأشار إليه وقال ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجهله من جهله الذي نقطع به أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وقد كمل الدين وتمت النعمة بحمد الله تعالى فهذا الذي فعلته أنت وتزعم أنه من الخير ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم وتزعم أنه خير كأنك تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له يا رسول الله هذا الذي أفعله أنا وفاتك من الخير فهذا نسبة نسبة فيه نسبة التقصير إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المقالة كفر إذا نسب إنسان التقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المقالة كفر فهو يدور بين أمرين احلاهما مر. وخيرهما شر كل بدعة حدثت في الإسلام إنما حدثت بسبب إهمال أهل العلم لإنكارها فالبدعة تمضي والناس يفعلونها وأهل العلم يسكتون عنها فيتطاول الزمان فتصير سنة وهذا ليس كلامي هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول والإسناد هذا الكلام إسناد صحيح وأنا فضلت أن أذكر لكم نصه كما هو يقول عبد الله بن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا غيرت السنة قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن متى ذلك يعني إمتى البدعة تصير سنة فإذا أراد أهل العلم أن يغيروا هذه البدعة قال الناس غيرت السنة ما صارت سنة؟ إلا مع تطاول الزمان وسكوت أهل العلم عن إنكارها قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمناءكم وقلت وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة اشوف نشوف إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة فكلمة قلت فقهاءكم أي قل أهل العلم العاملين بالعلم يتخذ الناس بدعة من البدع يتطاول الزمان عليها لا ينكرها أهل العلم تصير سنة ويصير يعني تغييرها في غاية الصعوبة ليه؟ كبر الناس ربل الصغير عليها ربى الصغير عليها يعني إحنا في, في هذه الأيام الدنيا كلها بتحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي قائل إن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع إنه لا شيء فيه والكلام ده وإن الاحتفاء ببعثته صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع وإظهار للشكر لشكر الله تبارك وتعالى أنه أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل فيقول لك إن ذا مشروع ولا شيء فيه نأتي على مثل هذا الاحتفال بالصورة التي نراها الآن السؤال مضى على يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته سنون متطاولة النبي صلى الله عليه وسلم مات سنه 63 سام هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما في يوم مولده وجمع الصحابة وخطب فيهم وقال أنا أخطب اليوم فيكم بمناسبة مولدي طبعا ما حدثت قط وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الصحابة من بعده فهل يعلم في زمان من الأزمنة أن, الصحابة أن أحد الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر, وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز أو معاوية بن ابي سفيان من قبله رضي الله عن الجميع جاءوا في يوم مولده صلى الله عليه وسلم فاحتفوا به وجمعوا الناس وخطبوا فيهم أو أولموا أو أكلوا أو شربوا وقالوا هذا بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم فنحن نحتفل به الجواب أنه لم يحدث هذا قط بل أنكر هذا كثير من أهل العلم أن نتخذ هذا عيدا أو أن نتخذه مناسبة إنما ظهر هذا بكل أسف بعدما أخذ الناس بقشور الدين وتركوا حقيقة التدين احنا عندنا المظاهر مظاهر الدين أنا لا أتصور أن يظل إنسان في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم طيلة السنة ثم يأتي يوم يقول أنا احتفل بيوم مولده صلى الله عليه وسلم يعني الذين يحملون الرايات ويضربون على الدفوف ويخرجون جماعات في الطرق وهم يضربون على الدفوف التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها وبعضهم بيتخذ المزامير وبيعمل الموسيقى ويحيي الليالي ويجيب واحد صييد كده من الجماعة اللي هما بيغنوا دول ويفضلوا يطبلوا ويزمروا طول الليل حتى إذا قرب الفجر انفض السامر وناموا ولم يصلوا الفجر والكلام ده نحن رأيناه كثيرا ونحن صغار يوم كنا اطفالا صغارا كنا بنذهب إلى الموالد دي في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يعملوا حاجة زي المسرح ويجيبوا واحد صييط يفضل طول الليل يغني والموسيقى والكلام ده هو قبل الفجر بساعة كان ده كل السامر ينفض وروح ينام فالعجب أنهم يحتفلون بمولده بما حرم الله سبحانه وتعالى من الدفوف والرايات والمزامير والكلام لا سيبك من دول. علشان برضو واحد يقول لك لا احنا لا نقصد هذا انا اقصد اذا كان في يوم مولد عليه الصلاة والسلام ان احنا بوقار كده بنجمع الناس ونعمل فيهم خطب ودروسا ومش عارف ايه والكلام ده بعيد عن قصة الرايات والمزامير والحاجات دي اقول كما ذكرت سابقا هذا عمل مبتدا ما عمله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ولا عمله أحد من الصحابة قط ولا أمر به أحد من الأئمة المتبوعين الذين تدور عليهم الفتوى فحنا بنسال من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم؟ قطعا هم يتقربون إلى الله عز وجل بذلك يعني يحتفل بيوم مولده ده يتقرب إلى الله بذلك فإحنا بنقول الأصل في القروبات المنع حتى يرد دليل بالإذن خلي بالك من هذه القواعد لأن أنت إذا يعني ضبطت القواعد التأمت الفروع يعني اذا الاصل انضبط يلتئم الفرع احنا النهارده امام هذا الفرع كنموذج يعني وهذا جاء بمناسبه هذه الايام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هذا فرع انت عايز ترجعه الأصل ما هو اصله ما هو اصله كما قلت لم يفعله احد قط إذا كان خيرا يتقرب المرء به إلى الله سبحانه وتعالى فنقول لك أين دليل ذلك ولا دليل يدل على ذلك لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة ولا التابعين ولا افتى به أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق والأوزاعي وداود ما علمنا هذا قط واي واحد عنده دليل عن هؤلاء الأئمة أو فتوى عن هؤلاء الأئمة المتبوعين في الدنيا أنه يجوز الاحتفال أو يجوز نصب الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي نراها فلياتي بهذا الدليل عشان كده احنا بنقول يا اخوانا الكلام الذين يتكلمون بهذا يتكلمون بكلام عاطفي أجنبي عن قانون العلم لأن قانون العلم يابى ذلك فكل بدعة حدثت أو كل أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نرده إلى قاعدة شرعية يعني جمع القرآن مثلا أو التصنيف تصنيف كتب العلم والكلام ده آه لم يكن موجودا لكن مأمور به مأمور به عندنا الأدلة التي تدل على حفظ العلم وعلى تدارس العلم أو على انك انت تعقد الدروس بغير زمن يعني احنا عندنا عبادتان ليس لهما وقت بل هما في كل وقت الذكر وإفشاء العلم الذكر ليس هناك وقت نهي عن الذكر ممكن يبقى في وقت نهي عن الصلاه في نهي وقت نهي عن الصيام مثلا أن تصوم الجمعة مفردا أو انك انت تصلي نافله هكذا مطلقة يعني بعد صلاه الصبح أو بعد صلاه العصر بعد صلاه الصبح الى ان تشرق الشمس وبعد صلاه العصر الى ان تغرب الشمس في اوقات نهي وفي اوقات نهي عن الدفن مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم الدفن بالليل إذا لم يكن هناك داع ان يدفن المرء ليلا يبقى لا يدفن ليلا أقصد ان الاحكام الشرعيه ممكن يبقى في نهي عن اوقات معينة لكن انت تفعل فعلا معينا لكن الذكر ليس هناك وقت ابدا يقال لك لا تذكر الله فيه كذلك ليس هناك وقت لإفشاء العلم تكلم بالعلم كما قيل إذا هبت رياحك فاغتنمها كلما وجدت موضعا للعلم وذكرت الناس فيه لا بأس بذلك فأنا لست محتاجا إلى مناسبة حتى أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول يا هذه القاعدة وهذا الضابط الكلي الذي لم يسلب عمومه ولا يجوز أن يسلب هذا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة زي كل مسكر خمر ما فيش حد يقول ليس كل مسكر خمر بل ما أسكر فهو داخل في الخمر كذلك لما يقول كل بدعة ضلال لكن هناك تقدير أو هناك كلمة مقدرة في هذا الحديث وهي كل بدعه شرعية ضلالة علشان ما يجيش واحد يقول لي طيب السيارات والطائرات والمش عارف يقول الكلام ده ما هو عمل مبتدع على غير مثال سابق لا كل بدعه في الدين نقصده في الدين ولا نقصد شيئا آخر كل بدعه في الدين فهي ضلالة إذا لم يكن لها أصل مشروع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على يعني في سنة الخلفاء الراشدين أو على الأقل عن عمل أحد من الصحابة المجتهدين الذين يعلم عنهم الفتوى عشان كده أخونا البدع المحدثات لابد من اجتنابها وكما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعلم الخير من الشر يقع فيه ويعني أظن هذا الرجل الذي قال هذا الكلام أخذ هذا من كلام حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري وغيره قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فالذي لا يميز البدعة ولا يعرفها يقع فيها حتى وهو لا يدري وانا اعلم ان الذين يقفون على الرصد في هذا وينكرون البدع المحدثات يلاقون عنة شديدا كما قال ابن مسعود يربو الصغير على هذه البدع ويطلع صغير كده يلاقي الناس يفعلون فعلا معينا يظن ان هذا الفعل سنة فإذا قلت لو هذا لا يجوز قال لك أبي كان افعله وجدي كان افعله وأبو جدي كان افعله ويظل يصعد يصعد إلى أن يصل إلى الجد السابع عشر الثامن عشر الجد المائة كلهم كانوا يفعلون ذلك تأتي اليوم وتقول لهذا بدعة أنت الآن تغير السنة هذه سنة يعتقدون أنها سنة بسبب كثرة لبسها في الناس وعدم إنكار أهل العلم عليه فأنا أعلم أن الذين يقفون على الطريق يقولوا الناس هذه بدع انهم يلاقون عانة شديدة وقديما قال ابن حزم في مثل هذا قالوا تجمل فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن فقلت لهم هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فنن أي فساد وأنني ملع بالنص لست إلى سواه أنح ولا في نصره أهن يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا دعهم يعض على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن يعني الذي سيموت من إفشاء النص أنا الكفن على حساب هو بس يموت وأنا أكفن على حساب يا برد ذا القول في صدري وفي كبدي ويا سروري به لو أنهم فطنوا دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من قالتي عندي له كفن ويعني الكلام في البدع المحدثات كلام طويل وقد صنف أهل العلم مصنفات في هذا ومن أفضل من صنف في هذا وأعط الموضوع حقه الإمام الكبير أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عليه في كتابه الماتع الجامع الذي لا يمل المرء من قراءته أبدا وهو كتاب الاعتصام أنا يعني أحس كل مسلم على أن يقتني هذا الكتاب كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه لأنه وضع ضوابط لم يسبق إليها في التمييز ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة لأن في بعض الناس لا يفرق بين البدعة وبين المصرحة مرسلة بل أنا أقول لك شيئا الب... يعني البدعة قد تكون في الترك قد تكون في الترك إذا ترك المرء الملذات تعبدا كان مبتدعا خلي بالك من الكلام إذا ترك أي شيء من الملذات تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه كان مبتدعا كنت عارف طبعا تذكرون حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه جاء ثلاثة نفر إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام يعني يصلي وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع الناس وقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أهدى ترك للملذات ومع ذلك أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء يتعبد به المرء نقول له قف فإن الأصل في التعبد المنع حتى يرد دليل بالإذن احفظوا ديت الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل بالإذن يعني لا يجوز لك أن تعبد الله بهواك ولا بأي طريقة تحبها إنما تعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قبل أن تتقرب انظر هل هذا مشروع لك أم غير مشروع لأن العبادة ليست بالذوق الطرف الثاني لهذه القاعدة والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع يبقى الأشياء على ضد العبادات طيب التفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة المصلحة المرسله جائزة شيء فيه نفع لم يكن على زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه منع خاص والأدلة العامة تؤيده مش لازم يبقى له دليل خاص بالإذن يعني هو داخل تحت الأدلة العامة ولم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل بالمنع دا تعمله لكن الشيء خلي القواعد دي يعني احنا لو رعين هذه القواعد هنستريح لأن القاعدة لا تسمى قاعدة إلا إذا انتظمت كل الجزئيات أو جل الجزئيات تحتها إذا انتظمت الجزئيات كلها تحتها تسمى حينئذ القاعدة. ليه لأن الفرع يلتئم معها فالقواعد دي لو نحن راعيناها استرحنا من مناقشة كثير من الفروع كل شيء خلي بالك من الكلام كل شيء كان له مقتضى أي كان له داع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الدين وكان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لأحد أن يفعله تاني الكلام بقى شيء من الدين كان له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مقدورا له أن يفعله ومع ذلك لم يفعله هذا لا يجوز لأحد أن يفعله بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأنا امثل لهذا بالخط الموجود في المساجد تلاقي المسجد عاملين خطوط كده على الأرض علشان يسوي الصفوف هذا الخط بدعة طب تعال نناقش المسألة دي هو بدعه ليه نقول تسوية الصفوف من الدين أم لا نعم من الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا الله بين وجوهكم يعني هذا تهديد شديد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصحابة كأنهم القداح زي ما يكون كبايات محطوطين جنب بعض وفي حديث جابر كان الواحد منا يلزق القدم بالقدم والكتف بالكتف وبعدما يسوي النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان يصلي إذا الإمام قبل أن يصلي ينبغي عليه ينبغي له أن يسوي الصفوف اولا أو يرسل من يسوي الصفوف زي ما كان عمر الخطاب حتى في الحديث اللي هو في حديث مقتله رضي الله عنه قال عمر بن ميمون وبعدما سوى الصفوف دخل فكبر فما هو إلا أن حتى قال قتلان الكلب أو أكلان الكلب طعنه أبو لؤلؤه المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيام فدسوية الصف إذن من الدين جميل الخط ده الخط ده طبعا يعني عمره تقريبا بتاع عشرين سنة مش أكثر من كده هذا الخط لماذا تشدون خطا في المساجد يقول لك عشان نسوي الصفوف إذن تسويط صفوف من الدين طيب هذا الخط أو الحبل ده كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولا غير مقدور نعم كان مقدورا للخط ده حاجه بسيطة له مشكلة ولا مش هنلاقي لخيط ولا الكلام ده لا هنلاقي كان مقدورا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله طيب السؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا شد الخط ده لا ما حصلش يبقى لا يجوز فعله وقس على هذا كل مثل ينزل تحت هذه القاعدة ياخد حكم المسألة دي إنما شد هذا الخط على الأرض بعدما أهمل الأئمة مهمتهم في تسوية الصفوف وإلا فهذا لم يكن موجودا قبل ذلك يعني من 30-40-50 سنة ما كانش الخط ده موجود أصلا جبتوه إزاي وعملتوه إيه قالك عشان نصوه الصفوف هنرجع بقى للبحث السابق الذي ذكرته بخلاف ما إذا كان الشيء لم يكن له مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت هناك دليل خاص بالمنع والأدلة العامة تؤيده للمصلحة الراجحة حينئذ يجوز فعله زي إشارة المرور إشارة المرور لما بيتناول أخضر وبرتقاني وأحمر طب إشارة المرور دي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا كان لها مقتضى لا تحقق مصلحة للمسلمين أيه علشان تنظم المرور علشان ما يخبطوش في بعض يعملوا حوادث ويقتلوا بعض الأدلة العامة تؤيد هذه المصلحة قال لك بقى إذن هذه الفعلة وما جرى مجراها ده دا كله داخل في باب في داخل في باب المصلحة المرسلة يشوفي بقى إذن فرخنا بقى التفريق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه الحقيقة أطال النفس في مثل هذا وذكر أمثلة كثيرة عشان كده أنا بقول لك إذا أردت أن تميز البدع المحدثات وأن تقف على السنة ولا تنحرف عن هذه السنة وترجع إلى قانون العلم فعليك بقراءة مثل هذا الكتاب كتاب الامام الشاطبي رحمة الله عليه والحقيقة كل مصنفات الامام الشاطبي رحمة الله عليه مصنفات النفيسة يعني هو قليل التصنيف جدا لكن مصنفاته رائعة ذا كتاب الموافقات في أصول الشريعة لم يسبق الشاطبي إلى هذا الكتاب على هذا النحو نعم وجد كلام متفرق من كلام الشاطبي في أقوال أهل العلم لكن بهذه الصورة بتقعيد القواعد وضرب الأمثلة عليها الحقيقة لم أقف أبدا على كتاب سبق الكتاب الموافقات في أصول الشريعة كذلك لم يسبق الشاطبي رحمة الله عليه إلى يعني كتاب زي كتاب الاعتصام أيضا في تفريق ما بين البدعة وبين المصلحة المرسلة والله تبارك تعالى أسأل يعني أن يقيمنا على السنة حتى نلقاه ويعني الوقت الباقي ممكن نتلقى فيه بعض الاتصالات إن كان هناك نعم طيب حاضر ماشي ايوه نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صديق الشيخ أبي صالح نعم أريد ان وداد من تونس نحب نسالك على النقاب له. نعم يقولون ان النقاب بدعه ولا يجوز ان نلبس النقاب وكل نحب نسالك صحيحه ولا نعم حاضر عايشك بارك الله فيك ربي يخليك يا شيخ الله يحفظك اختي عايشك بسم الله عليكم والصلاه الله نعم السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله فهم. ايوه شيخ حضرتك كنت قلت لنا ان الاحاديث اللي في فضائل الصور هي حديث موضوع في فضائل حد. ايه في سؤال الصور القرآن. آه نعم. فحضرتك هو الحديث ده بينطبق على يعني صورة الملك برضو. طيب حات. في سؤال تاني. نعم. أنا مدرسة في مدرسة وبعدين بدخل ساعة المسجد على واحدة منك بتصلي وواحدة تاني بتصلي كل واحدة لوحدها. فهي جزء إن أنا برضو لما أدخل أصلي عشان أروح الصوتي ولا لازم يبقى جماعة. طيب. شكرا. نعم. نعم. السلام عليكم الله ايوه السلام عليكم وعليكم السلام الله سلام لي بي يا شيخ نعم تفضلي عايزه اسال يا شيخ على حكم اغتسال الماء المقروء للرحم الداخلي حكم الاغتسال بالماء المقروء بالماء المقروء عليه نعم ايه دخل الماء للرحم الداخلي يعني ايش يعني السؤال أموية مقروعة اه يعني تسألين... أموية تسألين عن الماء المقروعة عليه الحكم الاغتسال يعني... بي مقروعة عليه أيها الاغتسال بي اغتسال بي ادخال للرحم يا شيخ. طيب هم. نعم طيب السلام عليكم عمت الله طيب احنا نجيب عن يعني هذه الاسئله بالنسبه للاخت التي تسال من تونس عن النقاب والذين يقولون ان النقاب بدعه طيب تعالوا نطبق الكلام اللي احنا ذكرناه الان يعني الذين يقولون أن النقاب بدعة ما دليلهم على ذلك هل النقاب لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال انه بدعه هذا من هذا من الغرائب العجائب لان النقاب له ادله في القرآن والسنة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تنتقب المرأة المحرمه ولا تلبس قفازين هذا يدل على أن المرأة اذا لم تكن محرمه تنتقب تلبس قفازين وحديث اسماء الذي راه مالك في الموطا وغيره أنها كانت إذا مر الركبان عليها قالت تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها وحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت تطوف كانت تسدل من جلبابها على وجهها حتى لا رهى الرجال فالذين يقولون إن النقاب بدعة هم المبتدعة حقا وهذا قول باطل بل النقاب كما هو معروف على قولين لأهل العلم وأكثر أهل العلمي على أن المرأة تغطي وجهها في زمان الفتن ولا يعني أعتقد أن أحدا يماري في أن هذا الزمان من زمان الفتن وأن الفتن مستعرة وأن الشهوات منتشرة يكفي الفضائيات يعني مثلا على القمر الأوروبي مئة قناة جنسية خالصة على القمر الأوروبي وعلى الأقمار الأخرى تجي الأفلام والمسلسلات وكل شيء يدعو إلى و إلى الفجور فالمرأة حينئذ إذا كنا في زمان الفتن مرة تغطي وجهها لها دليل من القرآن ودليل من السنة بل النقاب كفرع من الفروع الفقهية نحن إذا أردنا أن نكتب عق.. عقيدتنا في هذا العصر ندخل احيانا بعض الفروع كما كان يدخلها بعض السلف يعني احيانا مثلا بعض السلف لما كان يكتب عقيدته كان يقول في العقيدة بتاعته ونرى المسح على الخفين طب المسح على الخفين من العقيدة لا هذا فرع فقهي لكنه ذكر ذلك لأن بعض الناس في ذلك الزمان كان يرى أن المسح على الخفين بدع فحتى يباين أهل البدع ذكر هذا الفرع الفقهي في العقيدة فلو واحد مننا مثلا الآن أراد أن يكتب عقيدته ممكن يذكر بعض الفروع الفقهية في العقيدة يقول مثلا ونرى وجوب إعفاء اللحيات ومشروعية النقاب يذكر هذا في عقيدته كمسألة فقهية وإحنا بنقول يعني أن المرأة هي قاعدة البناء إذا رجعت المرأة إلى ربها تبارك وتعالى انصلح المجتمع كله كله المرأة قاعدة البناء لأن الدنيا كلها إما أن يكون امراه أو رجل أخطر فتنة يلقاها الرجل في حياته هي المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة بن زيد ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء أضر على الرجال من النساء أكبر عقبة في طريق الرجل المرأة وأنا قلت لك الدنيا يا رجل يا امراه فرجل ماشي في السكة لا امراه في سكته اما ان تفتنه المرأة او لا تفتنه طب المرأة تفتنه ازاي اذا اظهرت محاسنها اذا اظهرت ما امره الله عز وجل بستره يوم الرجل يفتتن اول ما يفتتن ويقع في الشهوات حيضيع وضيع المرأة يبقى الدنيا ضاعت يبقى بداية طريق الاصلاح ان ترجع المرأة الى ربها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت قال المرأة كلها عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان يعني المرأة دي من حبائل الشيطان يوقع الرجل فيه في هذا المشكلة وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زينب وهي تبغض سمنيئة هي جل تدبغ جلدا فقضى حاجته ثم قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. أو قال فإن ذلك يرد ما في نفسه فيبقى المرأة لما المرأة بتستتر وتتقي الله عز وجل تتقي رباه سبحانه وتعالى الرجل بيشوف شغله الدنيا بتنصلح عشان كده يعني أهل الفساد يقاومون هذا أشد المقاومة فمنهم من يقول إنه بدعة ومنهم من يقول إنه عادة جاهلية ومنهم من يقول انها عادة قبليه وأنا سمعت هذا بكل أسف من بعض من ينسب إلى العلم وله تفسير ويدرس التفسير والكلام ده قال هذا الكلام أنا سمعته بأذني يقول أنا كنت مرة في الجزائر وفي مجلس الأمة في الجزائر رأيت رجالا يغطون وجوههم قال إيه جماعة الملثمون دول قال لك دي عادة في قبيلة في الجزائر الرجال بيغطوا الشهر فيستدل بهذا على إن النقاب عادة وليس عبادة ولا والله مستغرب لأن الأدلة فيش فيها عمل أهل الجزائر يعني ولا عمل قبيلة من قبائل الأدلة قرآن وسنة وإجماع وقياس دل أدلة الأربعة المتفق عليها ما عدا القياس طبعا خلف فيه الظاهرية ولا عبرة بمخالفة أهل الظاهر في البسألة دي دل أدلة الأربعة التي اتفق العلماء عليها قرآن وسنة وإجماع وقياس وهناك أدلة أخرى العلماء لهم أخذوا رد فيه زي مثلا الاستصحاب الاستحسان سد الزرائع شرع من قبلنا عمل الصحابي العرف الادله زي كده العلماء يقول لك آه يجوز أخذ لا يجوز فقول العالمي مهما جل لا يعد دليل ليه لأن قول العالمي يستدل له لا به خلي بالك أي إنسان في الدنيا قال قولا ينبغي أن يستدل لقوله بالدليل يجيب على كلام دليل من قرآن أو سنه او قياس أو اجماع او أي دليل من أدل اللي احنا قلناه إذا ما جابش دليل يبقى يرد عليه فأنا لما أكون آجي أقول ان في بلد من البلدان لازم بيغطوا الشهم ده دليل على أن النقاب عاده لا النقاب زي ما قلت لكم على قولين من على قولين الأهل العلم لكن كل أهل العلم قاطبه لم يختلف أحد أن النقابة مشروع وأنه من الدين لكن بكل أسف ابتلينا بمن يقول أن النقابة بدعة أو يقول ان الختان بدعة ختان النساء مثلا يقول لك بدعة ما كانش بيحصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الختان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل في الازهر مثلا من يوم ما اتفتح الازهر واهل السنه مسكوه وهم بيدرسوا في الفقه اذا التقى الختانان ختان الرجل وختان المرء فيجي واحد يقول لك ده بدعه اه احنا في احنا في زمان العجب في زمان العجب يخرجون من الدين ما هو فيه ويدخلون في الدين ما ليس فيه عشان كده احنا بنقول هو لا تاخذوا العلم الا عمن عم مات فان الحي لا تؤمن عليه فتنة احنا اذا اردنا ان احنا استدل بالفروع الفروع بنرجع الى الائمه الذين ترجع اليهم الفتوى فمساله النقاب اللي يقول النقاب بدعه هذا هو المبتدع وهذا هو القول المبتدع الاخت اللي اتسال بقى عن فضائل سور القران وان انا قلت سور القران لا يصح في سورة القرآن حديث لا أنا ما قلت هذا إنما قلت قل ما يصح من فضائل سور القرآن قل ما يصح يعني سورة الملك اللي الأخت بتسأل عنها صح الحديث فيها سورة ثلاثون آية أنجت صاحبها من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك ويعني كان يعني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها وابن سعود كان يقرأها قبل أن ينام سورة الملك لكن أغلب أو ساء أو يعني تسعين من الأحاديث التي وردت في فضائل سور القرآن موضوعة بالذات هتلاقي الفضائل الأحاديث دي موجودة في تفسير الزمخشري المعتزلي ده، وفي تفسير الفخر الرازي وفي تفسير أبي السعود وتفسير النسفي وتفسير الخازن التفسير اللي هي وتفسير الثعلبي التفسير اللي زي دي احذر الأحاديث التي وردت في فضائل السورة في آخر السورة الذي وضع الأحاديث في فضائل سور القرآن هو نوح ابن أبي مريم نوح الجامع كما كان يقال قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق اللي هو بن أبي ماريا طب سألوا أنت ليه, ليه وضعت الأحاديث في فضائل سور القرآن قال رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله يعني شوف المشكلة عامل الجريمة وبيتقرب إلى الله بها يسهر عامة ليله علشان يقعد خم من كده وماخر كده السورة دي نحط لها أنا حديث من قرأ سورة الماعون غفر الله له إن كان للدين مؤدية هذا موجود في تفسير ابي السعود في اخر المعون الماعون كذب على النبي عليه الصلاه والسلام حديث سوره الواقعه وان من قرأ سوره الواقعه في كل صباح امن الفاقة وابن مسعود لما يعني قالوا له ما تركت لاولادك قال تركت لهم سوره الواقعه هذا حديث مكذوب على رسول الله الله عليه وسلم لكن الذي صح من فضائل سور القرآن شيء يسير يعني ليس كثيرا طبعا صح في الفاتحة وصح في البقرة وآل عمران وطبعا سورة الإخلاص وسورة الزلزله يعني وبعض آيات في سور القرآن الكريم يعني كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي طائفة يسيرة كنت جمعتها قديما في كتاب تنبيه الوسنان إلى ما صح من فضائل سور القرآن أنا يعني لم أطبع يعني هذا الحديث هذا الكتاب حتى الآن يعني الذي جمعته فيه تقريبا في حدود عشرين أو يعني يقارب عشرين إلى ثلاثين حديثا فقط الذي صح من الفضائل إما الصورة أو من فضائل بعض آيات القرآن الكريم نعم والأخت اللي هي بتسأل عن المدرسة يعني وبتسأل ان كل مدرسة وأخت من الأخوات كل واحدة بتصلي لوحدها فهل يجوز إنهم يصلوا جماعة نعم يجوز أن يصلينا جماعة، يعني جماعة النساء كجماعة الرجال. والسؤال الأخير أنا مش أدرى يعني أفهم من الأخت أو الكلام لي يعني رداءة الصوت، لكن أنا فهمت يعني كأنه القراءة على الماء أو الارتسال بالماء في الحمام يعني هل يجوز أم لا؟ أرجو أن أكون أنا فهمت يعني ما تريد. فإن كان سؤالها عن أنها يعني بيقرأ على الماء. وبيتغتسل بهذا الماء في الحمام، فهل يجوز لأن بعض الناس يتحرج يقول لك هذا ما قرأ عليه قرآن وشاعريه إزاي ينزل في الحمام والكلام ده أقول إذا كان سؤاله يعني كذلك فهذا جائز لا إشكال فيه جائز لا إشكال فيه ليه القراءة غير محسوسة مش مش ممسوكة يعني. يعني أنت لو في لو معك شريط قرآن شريط, شريط كثت يعني قرآن وحطه في جيبك ودخلت به الحمام هل هذا يعني فيه شيء لا ليس فيه شيء أنت بتدخل حمام والقرآن في صدرك ليس في شيء فدا برضو إيه يعني كيعني الشريط اللي هو عليه قرآن أو كالقرآن الذي في صدرك لا شيء في هذا والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين